قل انما اردكم بواحده ان تقولوا لله مثنى وفرعدا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا لكم بين يدي عذاب سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يغذف بالحق علام الغروب قل جاء الحق وما وما يعيد قل إن ما أظن على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سبيع قريب ولم ترى إذ فلا فانت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا بعيد. وقد كفروا به من قبل ويرذفون مكان بعيد وإن بينهم وبينما يشتغون كما فعن بأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مليد.